ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم Yehijufa tara himsifera, then Yehijufa tara himsifera, then